توقفنا عند المانع الموانع المتفق عليها المانع ما هي الموانع المتفق عليها؟ ا هذا هو الثالث يكون المورث على مله والوارث على مله اخرى واختلاف لا يخلو من حالين حال الاولى او من ان يكون احدهما مسلم من الاخر كافر يعني التوارث بين المسلم والكافر والثانيه او المساله الثانيه والسوره الثانيه التوارث بين الكفار بعضهم من بعض التوارث بين اه اه توارث الكفار بعضهم من بعض طيب نبدا بالاولى وهو وهي توارث المسلم من الكافر والكافر من المسلم قال المسلم الكافر والكافر المسلم قد اختلف على اربعه اقوال بعد ان سبق معنا أن قول جماهير اهل العلم ان لايره المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا من الموانع المتفق عليه وهو اختلاف الدين فقد اتفق اهل على ان اختلاف الدين مانع من لكنهم اختلفوا في بعض الجزئيات وهذا الذي جعلني اقول اختلف في على اربعه اقوال القول الاول وهو قول الجماهير ان لايره المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الحديث المتفق عليه حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يركب المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا نص في الموضوع وصريح واضح الدلاله ولا اشكاله في هناك من اهل العلم من استثنى من هذا الاصل العام بعض الاستثناءات فنقول اذا القول الاول قول الجمهير انه لا يركب المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا القول الثاني أنه لا يرث المسلم كافر ولا الكافر ولكن إلا بالولاء يستثنى الولاء فالولاء يحصل التوارث به بين المسلم والكافر مثال ذلك زيد له عبد اسمه سالم أعتقه أعتق سالما ثم توفي سالم وليس له وارث إلا مولاه الذي أعتقه فهل يرفه مولاه ولا لا هذا موضع النزع وأما بقية المسائل أو بقية الصور فقد اتفقوا فيها مع أصحاب القول الأول إذن أصحاب هذا القول قالوا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة إلا بالولاد فإذا كان زيد مسلم وسالم نصراني ف فتوف في سالم فيرثه مولاه الذي أعتقه كذلك العكس لو كان المعتق نصرانيا ومعتق العتيق الرقيق الذي أعتق مسلما كأن كان زيد النصراني مثلا وسالم مسلم وسالم مسلم ففي هذه الحال أيضا يرث زيد عتيقه سالما يرث عتيقه سالما على هذا القول واستدل أصحابه هذا القول بما جاء ما روي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو قالوا هذا نص في الموضوع فويضل على وقوع التوارف بين المسلم الكافر بالولاء وننقش الاستدلال بهذا الحديث من قبل أصحاب القول الأول قالوا أولا الحديث ضعيف لا تقوموا بي حب الأمر الثاني أن الحديث مع ضعفه لا يعارف به الحديث الصليق المتفق عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم The third piece is لو فرضنا we authorize that, we ask فلا يتعين حمله على هذا المعنى. لا Meter حمله على not opposed بين the subject function between لا Muslim حمله على هذا المعنى. and على ماذا So قالوا anytime يحمل على العبد الذي of not 십秋葉 So what angeons? Well, it says that He gains the support of على هذا المعنى قالوا ان نص الحديث لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون ها؟ عبده أو أمته هل قال إلا أن يكون عتيقة؟ ها؟ ما قال إلا أن يكون عتيقة وإنما قال إلا أن يكون عبده أو أمته دل على أنه ما دام في, في وصف العبودية فإنه يقع التوارض بينهم طيب من المعلوم أن ما بيد العبد لسيده هل يطلق هذا عليه؟ إلث إصطلاحاً لا يطرق عليه إلث إصطلاحاً قالوا نعم هو وإن كان لا يطرق عليه أنه إلث على سبيل الإصطلاح إلا أنه من ناحية اللغة إلث كما قال الله جل وعلا وصب نفسه بالإلث فقال جل وعلا إنا نحن نعذ الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فهذا سائب حيث اللغة ليطرق على هذه السورة أن يطرق عليها أنها إلث إذن هذا هو القول الثالث يتبين ضعف ما به القول الثالث قالوا لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم إلا أن يسلم الكافر قبل قسمة ميراث قريبه المسلم فإذا أسلم قبل قسمة الميراث ورثه مثال ذلك أن يكون زيد له ابن اسمه عمر وعمر النصراني فتوفي زيد ثم ان هذا النصراني وهو عمرو قد قبل ان يقسم ميراث ابيه ففي هذه الحاله أصحاب هذا القول يقولون يرث يرث عمرو من ابي المتوفى لانه اسلم قبل قسمه انه اسلم قبل قسمه الميراث نعم اسلم قبل قسمة الميراث هو الكلام فيما اذا مات اذا مات على الكفر فيما إذا مات اما اذا اسلم هنا بالاتفاق اذا اسلم قبل الموت بالاتفاق وارث. بالاتفاق وارث لكن الكلام فيما اذا توفي ابوه وهو على الكفر ما زال على الكفر اصحاب هذا القول قالوا اذا اسلم قبل قسمة المراث فيرث ابا ترغیبا له في الاسلام استدلوا على ذلك مما روی عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فانه على ما قسم الاسلام قال هذا الحديث بعمومه سؤال قال هذا الحديث بعمومه يدل على يدل على النزاع وهو أنه إذا اسلم قبل قسمة الميراث فانه يرث قريبه المسلم اذا اسحب هذا القول استثنى ماذا استثنى هذه الصوره ما هي ما إذا اسلم قبل قسمة الميراث اما ما بعدها فلا يقع التوارث بين المسلم والكافر وعمدتهم في هذا هذا الحديث والترغيب في الاسلام والترغيب في الاسلام ونوقش استدلالهم بهذا الحديث بان الحديث ايضا ضعيف وهو مع ضعف ثان و مع ضعفه لا يقاوم ولا يعارض به الحديث الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله وسلم لا يرك المسلم الكافر ولا الكافر ثم على فرض ثبوته على فرض ثبوت هذا الحديث فان دلالته مجمله وليست صريحه وواضحه فكل قسم كل قسم قسم في الجاهليه فهو على ما قسم كل قسم ادركه الاسلام فانه على ما قسم الاسلام ليس صريح الدلاله في موضوع الارث بخلاف الحديث الاول فهو صريح وواضح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وارد في الالف بخصوص اما الحديث الثاني المروي فهو دلالته مجمله ومبهمه وليست صريحه هذا على الفرق ثبوتي على فرض القول الرابع قالوا لا يرث الكافر المسلم بالخلاف المسلم فإنه يرث الكافر إذن أصحاب القول الرابع ماذا قالوا؟, قالوا الكافر لا يرث بينما المسلم يرث قريبه الكافر مثال ذلك لو أن شخص اسمه زيد توفي وله قريب وله ابن اسمه عمر هذا الابن نصراني فهل يرث قريبه المسلم هل يرث اباه ها لا يرث اباه طيب لو افترضنا العكس لو زيد نصراني وعمر زيد الاب نصراني وتوفي وله ابن اسمه عمرو عمرو عمرو هل يرث عمرو زيدا؟, عمر زيدا على هذا القول. وإستدل أصحاب هذا القول بما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحضو نقول بما روية ولا نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث كلها التي استدل بها على هذه الأقوال كلها ضعيفة فنقول بما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام يزيد ولا ينقص الإسلام يزيد ولا ينقص قالوا يدخل في مفهوم الزيادة أن يلث المسلم قريبه الكاتف ويدخل وهذا مثبت في الحديث ويدخل في مفهوم النقص ان يرث الكافر قريبه المسلم وهذا من فيه؟ من فيه. من فيه. هذا مثبت او منفي؟ هذا منفي اذا نثبت ما اثبته الحديث وهو زيادة. الزياده فنثبت الارف للمسلم وننفي ما نفاه الحديث وهو النقص فننفي أرث, ارث الكافر من من المسلم يرث الكافر من طبعا نوقش الاستدلال في هذا الحديث فيما نوقش به القولان الاستدلال لأصحاب القولين الآخرين فأولا الحديث <تصفيق> ضعيف دل... لا تقوم به ثانيا لا يعرض به الحديث الصريح الصحيح ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الحديث نصهم في الموضوع الأمر الثالث أن دلالة الحديث على فرض ثبوته مجملة ومبهمة وليست بصريحة الدلالة في موضوع الأرض وإنما هي الإسلام يزيد ولا ينقص ولا يتعين حمله على صورة وإنما نقول قد يكون المراد به أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح لأهله من البلاد ولا ينقص بمن يرتد إذن يزيد بمن يسلم لكالفتهم وبما يفتح لأهله من البلاد ولا ينقص بمن يرتد لقلتهم بالنسبة لكالفت من يدخل في الإسلام او بالنسبة لاهل الإسلامي كافة والنسبة لأهل الإسلام كافة إنه لا يتعين حمله على الصورة المذكوره بذلك تبيين هو القول الأول وهو انه لا يرث المسلم الكافر نرجع للمسلم مطلقا استدلالا بقول النبي صلى الله عليه الكافر ولا الكافر المسلم, المسلم, المسلم, المسلم وهي يرث الكفار بعضهم من بعض يرث الكفار بعضهم من بعض يرث الكفار, بعض الكفار بعضهم من بعض لا يخلو من حالتين طبعا كيف يرث الكفار بعضهم من بعض طبعا المساله مفترضة فيما إذا كان لسلام إذا تحاكموا, إلينا. إذا تحاكموا إلينا. إلينا فإذا تحاكموا إلينا هنا نحكم بالتوري أما إذا لم يتحاكمه فلا شأن Andy لأن ما هم فيه من الكفر أعظم من كونهم يتوارثون من بعدهم أو لا يتوارثون إذا نقول إذا تحاكموا إلينا فلا يخلون من حالهم حال الأولى أن تكون أديانهم متفقة كما لو كان ابن يهودي وأبوه يهودي أو ابن نصراني وأبوه نصراني أو ابن مجوسي وأبوه مجوسي وهكذا ففي هذه الحال يتوارثون من بعضهم بلا خلاف توارثون من بعضهم بلا خلاف الحال الثالث الصورة الثالث أن تختلف أديانه يكون أحدهما يهوديا مثلاً والآخر نصرانياً كأن يكون الأب يهودياً والابن نصرانياً أو العكس أو يكون أحدهما مثلا يهوديا أو نصرانيا والثاني مجوسيا وهكذا ففي هذه الحال هل يتوارطون من بعضهم أو لا يتوارطون هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم واختلافهم مبني على اختلافهم في ملل الكفر هل ملل الكفري ملل متعددة أو ملة واحدة هل الكفر ملة واحدة او ملل متعددة فالجمهور وهو الحنفية والشافعية وهو قول عند الحنفلة قالوا ملل الكفر ملة واحدة لأن كلها يصدق عليها أنها الكفر فتكون في مواجهة الإسلام ملة واحدة وقناء على ذلك فلو توفي أب يهودي وابنه نصراني هل يرث أحدهما من الآخر؟ يرث أحدهما من الآخر لأن الكفر ملة واحدة كذلك لو كان العكس فيرث أحدهما من الآخر كذلك لو كان أحدهما يهودي أو نصراني مثلا والآخر مجوسيا أو هوديا فَيَلِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَلِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بناءً على هذا القول لأن من الكفر ملة واحدة واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة ومن أبرز هذه الأدلة قالوا إن عمومات الأدلة من توريث الآباء من الأبناء وتوريث الأبناء من الأباء مذكورة في القرآن من غير استثناء هذه السورة فنورث الكفار بعضهم من بعض بناءً على ما ذكر الله تعالى في الكتاب وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فما أنزل الله هو توريث الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء ما لم يحصل هناك أن يكون أحدهم مسلما والآخر كافرا أما إذا كانوا كلهم كفارا ففي هذا الحال يورث بعضهم من بعض بلا فرق إذن من الكفر على هذا القول ملة واحدة أيضا استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا والذين كفروا بعضهم أورياء بعض إلا تفعلون تكون فترة في العرض وفساد الحبيب حيث أثبت الله جل وعلا ولاية الكفار بعضهم لبعض مما يدل على أن ملل الكفر ملة واحدة ومن ثم فإنه يتوارد أحد أصحاب الملتين من صاحب الملة الأخرى من صاحب الملة الأخرى أيضا مما استدل به قول الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال حيث أثبت أنه ليس ثم إلا أمران إما حق أو ضلال فمن لم يكن عن حق فهو على الظلال ايضا مما استدل به على هذا القول قول النبي مفهوم, مفهوم قول النبي عليه لا يرك المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مفروق منطوقه مقواه انه لا يرك المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ودفومه في الجملة الاولى لا يرك المسلم الكافر ها انه المسلم من المسلم ومفهومه في الجمله الثانيه لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مفهومه ان الكفار يرثهم ها يرث بعضهم بعض بعضهم بعض حيث لم يجعل الا ملتين اما اسلام او كفر اما اسلام او الكفر والقول الثاني وهو قول المالكيه قالوا ان منل الكفر ثلاثه ملل اليهوديه مله النصرانيه مله وسائد من الكفر مله مستقله مله مستقله فاليهودي يرث اليهودي والنصراني يرث النصراني وكذلك ااا آآ آآ والنصران آآ اذا فاليهودي يرث اليهودي والنصراني يرث النصراني والمجوسي يرث المجوسي وهكذا وهكذا هل يرث اليهودي من النصراني لا. لا يرث لاختلاف المله هل يرث النصراني من المجوسي او اليهودي من المجوسي ها لا لا يخ... لا يرث هل يرث المجوسي من البوذي ها غير غير فيماذا لانهم قالوا جميع من الكفر ما عدا اليهوديه والنصرانيه من لو كانهم نظروا الى وجود الكتاب وعدم وجود الكتاب فاليهوديه والنصرانيه لما وجد فيهما الكتاب حصل التوارث حصل التوارث فيما بين بعض بالنسبة لليهود مع اليهود مع النصارى اما اليهود والنصارى فاختلفت ملتهم لاختلاف كتاب فلذلك لا يقع التوارث بينهما لا يقع التوارث بينهما اما ما سوى ملل الكفر فهي ملة واحدة لأنه لا كتاب لهم قول الثالث في هذه المسألة وهو رواية عن في قول في المذهب الإمام أحمد قالوا ملل الكفر ملل شتى ملل شتى باختلاف الملة والدين والمذهب والنحلة فإذا اختلف الدين فلا يقع التوارف فلو كان أبن يهودي وابنه يحودي نصراني هل يقع التوارث؟ لا. لا يقع لو كان أبو المجوسي وابنه مجوسي لا يقع التوارث لو كان أبو المجوسي وابنه بودي هل يقع التوارث؟ لا. لا يقع وهكذا مع سائر ميلة الكفر قالوا استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى قالوا هذا حديث نص في الموضوع وهي على أنه إذا اختلفت الملة فلا توارث وأصحاب القول الأول وهم الجمهور الذين قالوا إما إسلام او كفر قالوا ان هذا الحديث محمول على ملة الإسلام وملة الكفر لا يتوارث أهل ملتين المراد بالملتين في هذا الحديث ما ماذا؟ ملة الإسلام وملة جميع من الكفر كلها داخله في المله الأخرى فهذا المراد بالحديث حتى يكون موافقاً الحديث الأول وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حيث ان مفهوم الحديث ان كفر كل ملل الكفر مله واحده كل ملل الكفر مله واحده بعد هذا ننتقل الى الموانع المختلف فيها الشيخ رجح عندكم قول الثالث اما القول الاول او القول الثالث القول الاول هو قول الجمهور القول الثالث له وجهه وقوه إلى دليل. إلى دليل الموانع المختلفة فيه. المختلف فيها الموانع المختلفة فيها المانع اختلاف الدار فيما بين الكفار اختلاف الدار فيما بين الكفار لا فيما بين المسلمين هذا هو طبعا الموانع المختلفة فيها يعني ذكر عدد من المفقهة عددا من الموانع لكن ابرز الموانع المختلفة فيها هي ثلاثة هي التي تذكر الآن المانع الاول اختلاف الدار فيما بين الكفار والمراد باختلاف الدار كأن يكون أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الكفار أن يكون أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الكفار فهل اختلاف الدار؟ ها؟ لدى لا في بين الكفار الآن اختلاف هذا المانع هو مختص بالكفار فقط وليس له علاقه بالمسلمين لو اختلفت دار الدار فيما بين المسلمين هل ينقطع التوارث لا لا ينقطع بالاجماع لا ينقطع التوارث بالاجماع لو كان ابنه في اقصى في الصين وانت هنا هل ينقطع التوارث بينكما لا ينقطع التوارث لكن الكلام فيما اذا اختلفت الدار فيما بين ايش الكفار فيما بين الكفار هل اختلاف الدار مانع لما مانع الاث بحيث لو ترافع إلينا شخصان كافران احدهما في دار الاسلام والاخر في دار الكفر هل نقطع التوارف بينهما او لا نقطع هنا اختلاف بين اهل العلم على قولين قول الاول ان اختلاف الدار مانع لما مانع الاث والقول الثاني ان اختلاف الدار ليس بمانع من موانع الاث القول الاول نبدا بالقول الاول فنقول اذا اختلف اهل العلم في ذلك على قولين القول الاول ان اختلاف الدار مانع من موانع الارث في بين الكفار وهذا مذهب الحنفيه والشافعيه وهو أحد القولين عند الحنابل وهو احد القولين عند الحنابله و... اختلف أصحاب هذا القول في حقيقة اختلاف الدار ما هي حقيقة اختلاف الدار فذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة ذهبوا إلى أن حقيقة اختلاف الدار أن يكون أحدهما ذميا والآخر حربيا أن يكون أحدهما ذميا والآخر حربيا الذمي من هم؟ ها؟ هم <تصفيق> <تصفيق> بينا وبينا وبين هو. <تصفيق> هو الذي جاء في ذيال الإسلام وعقد له عقد الذمة عقد له عقد الذمة فيعصم دمه وماله ويعقد له عقد الذمة لمدة محددة فهذا يطرق عليه أنه ذمي ويؤدي الجزية هذا يطرق عليه أنه ذمي والحربي هو المحارب للمسلمين هو الذي يقيم أو يبقى في دولة محاربة للمسلمين هذا يطرق عليه أنه حربي. فقال أصحاب هذا القول قالوا اختلاف الدار أن يكون أحدهما ذنبيا والآخر حربيا إذا ترافع إلينا إذا جاء إلينا شخص ذنبي يريد قسمة الميراث وله قريب حربي هل يمتنع توارث أحدهما من الآخر أو لا يمتنع أصحاب هذا القول قالوا يمتنع توارث أحدهما من الآخر وذلك لانقطاع التناصر والتآجر فيما بينهم فهذا الذمي له عقد الذمة في دار الإسلام وذاك حربي ليس له عقد ولا عهد وهو محارب للمسلمين فينقطع التوارف بينهما القول الثاني وهذا قول الشافعية وهو قول عند الحنابل في حقيقة اختلاف الدار القول الثاني قول الحنفية قالوا اختلاف الدار على ثلاثة أنواع النوع الأول اختلاف الدار حقيقة وحكما بأن يكون أحدهما ذميا والآخر حربيه او يكونا جميعا حربيين لكنهما في دارين مختلفتين هذا في دار في دوله وهذا في دوله وكلتا الدولتين متحاربتان كل منهما يستحل قتال الاخر في هذا الحال قالوا هنا يتحقق اختلاف الدار يمتنع احتواؤه احد منه من الاخر هذا النوع الاول من انواع اختلاف الدار عند الحنفيه وهو اختلاف الدار حقيقه وحكمه النوع الثاني اختلاف الدار حكملا لا حقيقه اختلاف الدار حكملا لا حقيقه ها كده النوع الاول هذا يتحقق في اختلاف الدار فعلا على قول اصحاب هذا القول النوع الثاني اختلاف الدار حكملا لا حقيقه بان يكون احدهما مستامنا والآخر ذنماً المستأمن من هو؟ مستأمن مستأمن أو مستأمن مستأمن لماذا مستأمن؟ مم. واحد أمن ها؟ واحد أمن لكن لماذا؟ تجنب كじゃあ мы مؤمن طلب هو طلب. طلب أمن Oui طلب ن biomark نقوم طلب, طلب طيب, طيب. إذا يكون مستأمن أو مستأمن van مستأمن المستأمن لأن 그ه طالب الأمان مستأمن فاسم فاعل, فاعل فهو الذي يطلب الامان قد يكون مشكولا عند بعضكم مستأمن لكن الصواب مستأمن وليس مستأمن المستأمن المستأمن من هو المستأمن هو الذي الشخص من اهل دار الحرب الاصل لكنه ياتي الى دار الاسلام ويطلب الامان فيعطى الامان فيعطى الامان لمده محدده لغرض معين ثم يرجع الى دار الكفر فهو دار الحرب فهو من اهل دار الحرب اذا النوع الثاني من انواع اختلاف الدار اختلاف حكم لا حقيقه كمستأمن اختلاف الدار حكم لا حقيقه كمستأمن وذمي في دارنا وذمي لماذا هنا حصل اختلاف الدار حكم لا حقيقه لان احكامهما مختلفه المستأمن اصله ايش؟ حاله اصله محارب للمسلمين والذمي اصله انه في دار الاسلام معصوم الدم والمال بينما ذاك اصله لا انه محارب للمسلمين فيختلف في الحكم هنا في الحكم لكن الحقيقة الان كلاهما في دار واحده او لا كلاهما في دار الاسلام ولا لا لان لا يمكن ان يعطى الامان الا اذا جاء الى دار الاسلام حتى وطلب الامن هذا يسمى مستأمنا فنقول في هذه الحال هذا هنا اختلاف الدار حكما لا حقيقه هنا اختلاف الدار حكمن لا حقيقه فيمتنع التوار عند الحنفيه عند الحنفيه النوع الثالث اختلاف الدار حقيقه لا حكم اختلاف الدار حقيقه لا حكمك في دارنا محارب او حربي في دار الكفار مستعمن اصله ایش محارب محارب للمسلمين و الحربي كذلك محارب للمسلمين کلاهما في الحكم متفقان او مختلفان متفقان في الحكم متفقان لكن في الحقيقة المستعمن جاء الى دار الاسلام وطلب الامان لمدة معينة ثم يرجع الى دار الحرب فهو في الحقيقة هل هما متحدان في الدار مختلفا مختلفا مختلفا اذا نقول اختلاف الدر حقيقه لا حكم حقيقة يعني في المكان في مكان الاقامه حال الترافع حقيقه لا حكم لي ان احكامهما متفقه فالنوع الثالث لا يمنع التوافق عند الحق من الحنفيه لا يمنع التوافق عند الاكثر من الحنفيه, الحنفية. إذا نقول القو... المساله من جديد في اختلاف الدار هل هو مانع أو ليس بمانع الثلاث أهل العين بذلك على قولين القول الأول أن اختلاف الدار مانع بموانع وهذا ملحب الشافعية والحنفية وهو أحد القولين عند الحناف وسبق عرض اختلاف أصحاب هذا القول في حقيقة اختلاف الدار القول الثاني قول المالكية قالوا اختلاف الدار ليس بمانع من موانع الآث ليس بمانع من موانع الآث وهذا القول وهو قول عند الحنابلة واستدل أصحابه هذا القول بعمومات النصوص التي لم تذكر هذا المانع ان تذكر هذا المانع الباء المهمات النصوص جاءت بالتوريث ولم تذكر أن اختلاف الدار فيما بين الكفار مانع من موانع الآث وبذلك يبدأ التوارث بين الكفار بعضهم من بعض يبقى التورط بين الكفار بعضهم من بعض حتى وإن اختلفت دارهم وهذا القول هو الضاجح وهو الأقرب إلى الصوارق وذلك نعمه ماسل أذ التي لن تذكر هذا المانع ننتقل بعد ذلك إلى المانع الثانئين إلى الموانع المختلف فيها وهو الردة والردة هي الرجوع عن الإسلام أن يرتد أحد عن الإسلام فيبدل دينه وحكم المرتد كما هو معلوم القتل حدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينهم فاقتلوه إذن الرد المرتد اتفق أئمة الأربعة على أن المرتد لا يرث أحدا على أن المرتد لا يرث أحدا فلو ارتد مع عياذ بالله ثم توفي وله أقارب مسلمون وله أقارب مسلمون فلا يقع لا, لا يرث أحدا منهم لا يرث أحدا منهم واختلف اهل العلم في هل الردة مانع مستقل أو هي ما ملحقة بالكفر الاصلي فالجمهور قالوا هي ملحقة بالكفر الاصلي الجمهور المالكيه الحنفيه والمالكيه والحنابلة قالوا هي ملحقة الكفر الاصلي ولا حاجه لافرادها لا بمانع مستقل والشعبيه فرقوا قالوا بل هي مانع مستقل بدليل انه لو ارتد اخوان الى النصرانيه لا يذ احدهما الاخر باتفاق لا يذ احدهما الاخر باتفاق لانهما لا يقران على من تقل الى يانهما لا يقران على من تقل اليه, لا إليه. اذا المرتد لا يرث المرتد لا يرف. لكن الخلاف في التسميه اذا النتيجه النهائيه ان النتيجه المرتد لا يرث هذه هي النتيجة النهائية قد يقال أن الخلاف في هذه المسألة هل هي ملحقة أو, أو, أو هي مانع مستقل؟ خلاف يعني لا تأثير له في الأحكام فنقول سواء هو مستقل أو ليس مانع مستقل المهم في النهاية هناك لا, لا, لا يريث المرتد لا يريد راح إذن باتفاق الأئمة الأربعة أحتاج للإجماع يصعب لأن أصل الكهور أدخلنا فيه الرسول من كافر وكافر اخذنا فيه اربع اقوال فكروا الرسول ايه لما كيف لانه رد دينهم من الكفر طيب <تصفيق> اذا هذا بالنسبه للمرتد المرتد باتفاق الامه لا لا ينافق ذلك الى ايش الارث من المرتد وليس مرتدا انما الارث المرتد. المرتد عرفنا انه اتفاق الامه اربعه لا ينايف احد من <تصفيق> من <تصفيق> ننتقل بعد ذلك إلى الإرث من المرتد المرتد هل يورث هل إذا ارتد أحد وله أقارب مسلمون هل يرثونه أو لا يرثونه الجمهور قالوا لا يرثونه لا يرثونه إذن المرتد لا يورث في قول الجمهور في قول الجمهور المالكية والشافعية والحنافلة ويستدلون على ذلك بأسفل عمومات النخصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والردة هي من الكفر هي نوع, هي نوع من الكفر الحنفية قالوا ننظر نفرق بين أمرين بين المرأة والرجل فالمرأة المرتدة تورث لماذا تورث؟ لأنها عندهم لا تفتل لأنهم يرون أن المرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم إذن بالنسبة للمرأة المرتدة فتورث. وبالنسبة للذكر المرتد فأيضا قالوا ننظر في حالين ما كسبوا حال إسلامه يورث عنه لأنه كسبوا في حال الإسلام فقد كسبوا في حال يورث عنه ماله فيها لذلك قالوا يورث في, في, في المال الذي كسبه في حال إسلامه وما كسبوا حال ردته لا يورث عنه بل يكون فائئا لبيت مال المسلمين يكون فائئا لبيت مال المسلمين طبعا الراجح في هذه المساله وقول الجمهور ان الموكل لا يرد لا يرد دعوم قول ابي سمره لا يرد المسلم الكاذب ولا الكافر المسلم وانما يكون ماله ايش فائئا لبيت مال المسلمين ننتقل بعد ذلك الى المايع الثالث من المايع المختلف فيها وهو الدور الحكمي الدور العقلي والدور التطبيقي المراد بالدور في الاصطلاح على الشيء نفسه ترتب الشيء على الشيء نفسه والمراد بالدور الحكمي هو كل حكم ادى ثبوته فيدور على نفسه ويعود عليها بالابطال اذا كل حكم ادى ثبوته الى فيدور, فيدور على نفسه يكر على نفسه بالبطلان يعود على نفسه بالبطلان و بالمثال يتضيح المقال بلمثال يتضيح المقال ف مثل في الفطهاء على الدور الحكمي أن يقر ابن حائز جميع المال بابن للميت أن يقر ابن حائز جميع المال بابن الميت فإذا خلatures ابن الميت تعيش الحمد لله. حسنا. حسنا. الآن الابن لو شخص وله ابن كيف يكون؟ ها يلا سواء اخ شقيق او اخ الاب اذا الاخ الشقيق يحوز المال في حال عدم وجود الاب طبعا تفاصيل هذه المساله ستاتيكم في التحصيل لكن نضرب حتى الذي يفتاج اليه الان على الدوره الحكميه بان يضطر اخ حائز جميع المال ابن للميت ما الذي سيحصل في هذه الصورة؟ ها؟ إذا أقرّ الأخ الذي يحوز جميع المان هو قبل وجود الإبن هل هو يحوز أو لا يحوز؟ يحوز قبل إقراره طيب إذا أقرّ بابن الميت هنا أقرّ بمن يحجبه حرمانا من يحجبه حرمانا فهنا سيحصل الدور الحكمي بحيث إننا نقول الأخ سيرف. والإبل لم يرف. الأخ سيرف والإبل لم يرف. لماذا؟ لموجود. لوجود الدور الحكمي. لوجود الدور الحكمي. <تصفيق> الآن هنا زيت هذا هو متوفر. ولو اخرس اخ اسمه ام عمر. جاء عمرو في الاصل ان عمرو كان يجمع كل لكن جاء عمرو واقر ببن اللي زي اسمه خالد وكان لا يعلم بوجود هذا الابن اما يعني لا يعلمه باي طريقه من الطرق يعني باي اي سبب الاسباب لكن جاء عمرو واقر بخالد نقول في الاصل عمرو ايش عمل في الأصل هو يلف المال كلنا هذا معل время قولنا أن يقرّ أخ حائز جميع المال يعني هو يحوز جميع المال أما لو كان لnel skipped all the فهنا لا يتحقق صورة الدورة الحكمة إذا لا بد من يتحقق صورة الدورة الحكمة أن يكون الأخ حائز جميع المال وأن يكون المقابل بناسبه يحجب المقرّped حلّماء يحجب المقرّ recognي lider إذا أقرّ عمر خ... مقالد نقول س يثبت نسب خالد ولكن هو ايش لن ولكنه لن يلف لماذا لن يلف خالد بسبب وجود الدور الدور الحكمي كيف يحصل دور حكمي قالوا انه من شروط صحه اقرار عمرو بخالد من شروط صحه الاقرار بخالد ان يكون إيش؟ إيش؟ بين الزموتري في الابن عدل لا لا حين نقول الان من شروط من شروط صحه اقراض عمرو ماذا ان يكون يحوز المال كله ان يكون يحوز المال كله لكن اولما اقر ب حاله خالد ورثنا خالدا ها فسيترتب على ذلك ان يحرم عمرا الذي هو عم سيترتب على ذلك انه سيحرم عمرا الذي هو عمر عموا واذا حربه هل يكون حائزا جميع المال لا لا لا يكون حائزا جميع المال جميع المال ومن ثم هل يصح اقراره قالوا لا يصح اقراره لأن من شروط صحه الاقرار ان يكون المقر حائزا جميع المال اذا سيترتب على توريث عدمه فيترتب على توريث خالد عدم التوريث عدم توريث من لا هل ترتب على توريث خالد عدم توريث خالد كيف اي لأنه سيعود على الاقرار سيعود على الاقرار انه ورثنا خالدا رجعنا الى الاقرار الذي ثبت به نسب خالد رجعنا الى الاقرار الاقرار لا يصح لماذا لا يصح الاقرار لان من شروط صحه الاقرار ان يكون المقر حائزا وهنا عمرو في هذه الصوره حائز انت في حوزته انت في حوزته لما ورثنا خالدا انت فالا يكون حائزا جميع المال على كل حال مساله يعني فيها نوع من الدقاق والغموض لعلها بالتكرار تتبين ممكن تراجعونه لعل في المحاضره القادمه من اشكال عليه ممكن يسال اذا ولعلها تتبين ايضا بالقراءه فلنقل المهم على كل حال س... الدور الحكمي هو ان يترتب على التوريث عدمه ان يترتب على توريث خالد عدم توريث خالد هذا الحال نقول يثبت نسب خالد نثبت نسبه ولكنه لا يعرف ما هي الصورة التي يوجد فيها ابن ولكنه لا يعرف ابن وأخ والمال يكون للأخ لا يعرف في, في مثل صورة الدور الحكمي في مثل الحكم. في أيضاً مثل صور سائر صور الموانع مثل لو حصل قتل أو حصل ردق أو اختلاف الدين في هذا الحال يكون وجود البنك عدمه وينتقل المال الى من هذه الصور الدور اسبق إذا نقول الدور الحكمي هو من الموانع المتفق عليها او المختلف فيها مختلف ايه موانع مختلف فيها ولذلك ليست ليست من الموانع المتفق عليه حتى نقول هذا حكم يعني مجمع عليه وليس خلافه وانما هو شيء مختلف فيه. فنقول اختلف اهل العلم باعتبار الدور الحكمي مانعا على اقوال وقول الأول وهو الاظهر عند الشافعيه قالوا الدور الحكمي مانع من موانع الاث من موانع الإرسل. طيب الاقرار ما الذي سينبني عليه بل الذي على الاقرار صح ثبوت النسب وعدم ثبوت الاث ثبوت النسب وعدم ثبوت الاث لان عندنا شيئين أمره أثبت النسب هل يثبت النسب أو لا يثبت, يثبت النسب قالوا يثبت النسب بشهادة بإقرار هذا الأخ هل يثبت الإرث لا. لا. لا يثبت الإرث لماذا؟ لوجود مان ما هو الذوم الحكمي القول الثاني قالوا وهو قوله ومذهب الحناب إلىه قالوا يثبت نسبه ويرث فإذا قلنا عمره بخالد فنقول يثبت نسب خالد وهذا مذهب أحمد وهو القول الثاني عند السافعية وهو نقل عن أبي حنيفة نقل عن المام أبي حنيفة قالوا يثبت نسبه ويلد أما ثبت النسب قالوا لأنه يكفي فيه واحد وأما الإلف فلأنهم لا يعتبرون الدور الحكمي مانعا لا يعتبرون الدور الحكمية مانعا بل قالوا يكفي أن الأخ كان حائزاً جميع المال حال إقراره حال إقراره هو يحوز جميع المال فلما أقرأ على نفسي سيترتب على الإقرار حلمان نفسي نقول هو مصدق في إقراري هذا الذي سيترتب عليه حلمان نفسي والإقرار معروف أنه من أقوى الأذلة والبينات والأقوى الأذلة والبينات والقول الثالث قالوا في سورة الاقرار هذه لا يثبت نسبه ولا يرتب وهذا مذهب داود الظاهری قالوا لا يثبت نسب خالد في هذه الشورة ولا يرث ايضا القول الرابع للمالکیه قالوا عكس قول الشافعی ماذا قالوا يثبت نسب يرث ولا يثبت نسبه فیرث المال ولكنه لا يثبت نسبه اذا لا يثبت النسب عندهم إلا بإقرار عدلين هل يشترط في المقر عندهم أن يكون حائزا جميع المال؟ قالوا لا نشترط في المقر أن يكون حائزا جميع المال لا نشترط فيه أن يكون حائزا جميع المال إذن الدورة حكمية اختلف ألم عدم في اعتبال الدور الحكمي, الحكمي مانعا فذهب الشابعية إلى أن الدورة حكمية مانعا من موالعه بشرط أن يكون المقر حائزا جميع المال وأن يكون المقر بنسبه فاير出دا يحجب المقرة حلمانا فلو حجبه نقصانا فإنه لا يحصل الدور الحكمي ولا يمتنع مراثه ما مثال أن يحجبه نقصانا <تصفيق> لو أقر نعم لو أقر مثلا بأخ له لو كان هناك ثلاثة بنون توفي أبن وله ثلاثة أبناء أقر هؤلاء الأبناء الثلاثة بابن رابع يعني أخ بأخ له ففي هذا الصورة هل يترتب على إقراره أو على توريث هذا المقرر بنسبه هل يترتب على توريثه حجب الأولين؟ لا, لا يترتب عليه حجب وإنما ينقص ميراثهم بسبب بسبب التزاحم والاشتراك, والاشتراك في هذه الصورة لا يحصل الدور الحكمي إذن نقول قول الأول مذهب الشافعية قال الدور الحكمي مانع من موانع الألف بشرط أن يكون المقر حائزاً جميع المال وأن يكون المقر بنسبه يحجب المقر حرمان ولا يشترط في المقر ان يكون اخا واحدا الذي يحجب حرمان الذي يحجب حرمان وانما لو كان هناك اخوه مجموعه اخوه اقروا بابن للميت ففي هذه الحاله تتحقق صورة الدور الحقيقي وقول التالي قالوا في صوره الاقرار هذه يثبت نسب المقر بنسبه والى نفسه فيحجب المقر فيحجب المقر القول الثالث قالوا لا يثبت نسبه ولا يرفع القول الرابع قالوا يرف ولا يثبت نسبه هذا قول المالكية إذن في هذا نكون قد انتهينا من موانع الإرث المختلف فيها كما ذكرتم أنه ذكر عدد من الموانع المختلف فيها كما ذكر بعضهم أن الإعان من موانع, موانع الإرث المختلف موانع الارث اللہ علیہنیت ان يلاعن شخص امرائته وینتفي من ولدها الذي في بطنها في هذه الحال قالوا انتفاء الارث عن هذا الولد يكون من ایش من قبيل الموانع لكن التحديق انه ليس من قبيل الموانع انه ليس من قبيل الموانع وانما هو من قبيل ایش عدم النسر عدم, عدم وجود سبب النسر لأنه لا يقر أصلاً أنه ابنه لا يقرر أنه ابنه ايضا من الموانع التي ذكرت قالوا الزنا من موانع الإرث والتحقيق أن الزنا ليس بمانع لأن لأنه لم يتحقق في المزنية بها السبب السبب هو عقد النكاح هنا لم يوجد عقد النكاح إنما هذا وطء محرم والإرث إنما يرتبط بالعقد لا بالوطء المحرم بالعقد الصحيح لا بوض المحرم أيضاً ذكر بعضهم النبوة من موانع الألف قالوا إذا تحققت النبوة النبوة في الأنبياء هي مانع من إرث أحد منهم وذلك قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم إنما عشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صداقة هذا الحديث متفق عليه فقالوا النبوة مانع من موانع الألف والتحقيق أيضاً أن النبوة ليست بمانع من موانع ألف بمعنى المانع الذي الاصطلاح الذي نصره وإنما نعم صحيح أنه يمتنع الارث منهم لكن ليس لأن النبوه مانع وإنما هذا الحديث الاصطلاح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما عشر أنبياء نعم ورث ما ترك صدقه إذن ما هو المانع المانع في الحقيقة هو الذي إذا تحقق فيه هذا الوصف يمتنع ارثه نفسه يمتنع ارثه نفسه ويمتنع ارثه غيره أو كما في الرق فالرق اذا تحقق في شخص يمنع ارثه من غيره ويمنع ارث غيره من ايضا او يمنع ارثه فقط ولا يمنع ارث غيره من كما هو الشأن في ماذا ها في شان القتل اذا حصل القتل قتل شخص اخر يمنع ارث القاتل لكن جنن هل يمتنع ارث النبي أو يمتنع الارث من النبي ها من النبي. يمتنع الارث يمتنع من النبي اما الانبياء فانهم يرثون كما يرث غيرهم يرثون كما يرث ايها اذا تبين لنا من هذا ان النبوه ليست بمانع على حد او على تعريف الموانع التي سبق ذكرها لذلك لا توجد عندنا من موانع الاس المختلف فيها والمتنق عليها أيضا هل في إشكال فيما سبب؟ نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم في الدور مثبت ثبت أن هذا ابن له كيف نقول له يثبت تناسب ثم لا يرث فقد, فقد أقر عمر أن خالد ابن لزين كيف نأتي ونقول له لا ياري. لا يرث لماذا؟ هل لتصور أن خالد لا يرث في عدد من الصور في صورة القاتل مثلا؟ أو صورة اختلاق الدين أو صورة سرق هل طيب إذن نقول ممكن يوجد ابن لكنه لا يريد صح؟ من حيث المبدأ من حيث المبدأ ممكن أن يوجد ابن ومع ذلك لا يريد لوجود مانع من موانع الـ هؤلاء الذين قالوا بأن دور حكم مانع قالوا هذا كما قلنا في الموانع السابقة تحقق في مانع من موانع الـ وهو الدور الحكمي وهو إيش؟ الدور الحكمي قال الدور الحكمي مانع هذا هذا مذهب من قال ان الدور الحكمي مانع من موانع العقد يعني لا بد ان يقولوا بان الدور <تصفح> يمتنع خالد يمتنع خالد هذا معنى كونه يعني دورا كونيه لا ليس على هو وتوفرت فيه الشروط ولكن لم ينتفي فيه هذا مانع وجد مانع من موانع يمنع ميراثه يمنع ميراثه ليس يمنع مصر ها ليس ليس نقول التفاضل لا لا دور كل مختلف فيها وليست متفقا عليها فقل لي لماذا يمنع ابي خالد لوجود مانع من موانع الارث فيه ما هو المانع هو الدور على قول الشافعي انا <سؤال> <سؤال> على قول الشافعي على قول اصحاب الاقوال ف... <سؤال> لا تلت هذه المساله اذا يتبين ان الشافعيه هم الذين هم هذا المانع هم هذا المانع اما من فلا يقولون بهذا المانع من لم يثبت من الظاهريه فانهم لا يقولون هو مانعون ما يقولون ايش لم يتحقق فيه السبع. لكن السبب يقول يثبت نسبه ولا يرث لماذا يريف لا يرث لوجود المانع وهو الدوي الطبي واحد طبعا مساله لعلها بالتمعن والتامل تتبين اكثر شيخنا جدك في فرق بين اذا ارتبط قبل الموت او بعد الموت اي قصدي بعد الموت وقبل تسمع اي مسلم مسلم مزا خز لكن يومنا من قسمة واتنين تاريخ وكان هناك اثنين مثلا واحد منهم هذا كان بعد الموت وقسمة يصروا قسمة اثنين بدأنا يصروا قسمة اثنين ايه يفتد فقط يفتد فقط اذا اردنا ان نقسم المرار فهل نعطي هذا الشخص المرتد يعني ارتد بعد الموت بعد الموت بعد التحقق سوية. هو تحقق السرل لكن وجد فيه هذا المال والذي اظهر الله علمه يمتنع, يمتنع ميراثه ولا اقسم طيب ننتقل بعد ذلك الى امر آخر وهو بيان الورثه وانواع الاثره هذا الفصل الآن في عمق الفرائق في بدايه في بدايه علم الفرائق في هذا المستوى ما سبق كله كلام يعني اشبع ما يكون بالنظريه وهنا ننتقل الى الكلام لا ثولا ما بعده سال ثولا بس مسائل يعني يعني اقرب او اكثر صله بالفرا بيان الورثه وانواع الفرضيون جمع من يمكن ميراثه من من, من الاشخاص فجمعوهم في عدد من يمكن ميراثه من الرجال من يمكن ميراثه من النساء يعني من يرث من الرجال ومن يرث من النساء حصروهم في عدل فالرجال حصروهم لیش خمسة عرق عشرة صنفر والنساء حصروهن في عشر عشرة أسناف عشرة أسناف معنى حصر الورثة من الرجال في خمسة عشر معنى ماذا انهم كلهم يلثون في صورة واحدة لا لا ليس هذا هو المعنى انما المعنى أنه لا يمكن أن يخرج المراث عنهم لا يمكن أن يخرج المراث عن يعني من عداهم ليس من الورثة هذا معنى حصرهم في هذا العدد وإلا فكثير من الأمثلة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى يجتمع فيها هؤلاء الورثة ولا يذمعوا إلا مثلا ثلاثة فقط إذن ليس حصرهم معنى أنهم يرثون في كل صورة وإنما معنى أن المراث لا يخرج مجمع نہیں من عدایم وارث وانما قد يكون من ذوي الارحم قد يكون من ذوي الارحم مذوي الارحم في انخلاق في توریث لكن الورثة هاولا مجمع عليه الورثة الخمسة عشر مجمع عليه. نبدأ بالرجال الورثان من الرجال هم خمسة عشر على سبيل البسط والتفصيل الاول الابن والابن هو اولى الورثة من الرجال وذلك لأن حتى هو اولى من الأب حتى إنه أولى من الأب وذلك لأن اتصال الفرع بأصلي أولى من اتصال الأصل بفرعه وأيضاً أحكام الموارث جاءت مبينة هذا جاءت مبينة هذا والدليل على مراث الأبن قول الله جل وعلا طبعاً هؤلاء الخمسة كلهم مجمع على ألفهم ف يستريق يستريقون في ان مجمع على ارثه وهناك ادله تفصيليه لكل وارث من هؤلاء الورثه نذكر عند كل عند كل وارث الاول هو الابن الابن معنا الابن وارث والدليل على ارثه كما سبب مع الاجماع وقول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين عايز اثبت الله تعالى للذكر من الاولاد الميراث والذكر من الاولاد هو ايش الابن اذا هذا هذه الايه نص في ارث الابن الصنف الثاني ابن الابن وان نزل ابن الابن وان نزل بمحض الذكر يعني ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن الإبن وأبن إبن, ابن الابن وهكذا وان وصل 100 درجه 100 ابن بمخرج ذكور يعني بشرط الا يتخلل انثى بينهما فاذا تخلل انثى بينهما بحيث لو وجدت ولد زي متوفى وله بنت اسمه خالد بنت ها وله بنت اسمه بنت مثلا وله هذه البنت ابن هذا الابن وارث او غير, وارث غير وارث يتخلل الانثى بين بينه بين الذكر وفي هذا الحال تقول هذه آه هذا الابن غير وارث اذا نقول الثاني الصف الثاني ابلون ابل وان نزل في محل الذكر محل الذكر يعني شرط لا يكون هناك انثى في التسلسل والدليل على التوريث في, في على توريث في هذا الصف ايضا قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم لذکر مثل حظ الانتین حيث يصدق على ابن الابن انه من الولد يصدق عليه انه من الولد فاتناوله عموم النص والذي يدل على انه يتناوله عموم النص عمومات الكتاب والسنة حيث ان الله جل وعلا سمان بني آدم فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فنحن ابن آدم نحن ابن آدم مع البعد الشديد بيننا وبين آدم ذل على أنه يصدق علينا أننا أبنى في الإصطلاح الشرعي وبذلك يتحقق فينا الميراث بذلك يتحقق فينا الميراث <تصفيق> أيضا قال الله جلو علي بني إسرائيل مع أن إسرائيل جد لهم إسرائيل هو يعقوب وهو جد وكل من تناسل منه يطلق عليه أنه من بني إسرائيل كذلك قال الله عليه وسلم إلموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامي فحيث نسبهم إلى إسماعيل معا إلا إسماعيل أبن إبراهيم. هذا جد أعلى لهم مع ذلك نسبهم إلي فصدق عليهم أنهم أبناء إذن نقول ابن الأبن يتناولهم عموم النص الوالد في الإذن وكما سبق أنه, أنه مجمع عليه الثالث الآن الاب وهو الاب المباشر الاب المباشر هذا من الورثه نعم هذا من الورثه والدنيا على ذلك قول الله جل وعلا ولي ابويه بل المراد بالابويين والأب واحد منهما السدس وقوله جل وعلا ايضا وارثه ابواه وارثه ابواه فان لم يكن له ولد وارث الاب ايضا الاب من الورثه الثالث الرابع الجد من قبل الاب الجد من قبل ابي وان على بمحل الاب الجد من قبل الاخ خرج بهذه العباره ماذا الجد من قبل الأم. الجد من قبل الأم. الجد من قبل الام ليس من الورثه وانما هو من ذوي الارحام فابو امک من ذوي الارحام وليس من الورثة اذا الجد من قبل الاب هو الذي من الورثة فقط وان علا وان علا يعني وان كانت فوق وان كان عالی يعني ابو ابي ابي ابي هذا جد من قبل الاب حتى وان كان من مرتبہ العزرہ في العشرين في التنثیف المئے طبعا هذه لا تت تتصور وإنما يفترضيه فقط ولما يمكن وجد جد في المرتبة المئة ويحصل توارض بينه وبين حفيذه الذي في المئة <تصفيق> إنما نقول الجد من قبل الأذ وإن على بمحض الذكور قولنا بمحض الذكور بمعنى أنه لو تخللت أنثى فإنه لا يقع <تصفيق> <تصفيق> لو تخللت أنثى بين المتوفى وبين جده فإنه لا يقع التواعف فمثلا جدك أبو أبيك هذا وارث صح أنه لا؟ هل تخللت أنثى؟ لا, لا لم تتخلل أنثى طيب أمه لها أب جدك هذا أمه لها أب صح أنه لا؟ ولا ما لها أب الأب هذا هل هو وارث؟ لا ليس بوارث، هذه المنه بتخلل بس هنا ابو عبد الله زينب <تصفيق> ها جدو خالد له <تصفيق> ام ها اذن امه له ام اسمه ام فاطمة. ابو فاطمه هذا اسمه مثلا نقول عم. عمر هذا هل هو وارث؟ مية. ليس بوارثة لتخلل الأنفى لتخلل الأنفى إذا نقول الجد من قبل الأب وإن على بمحض الذكر فإذا تخللت أنثى فإنه لا يعد جداً وارثاً وأما الجد من قبل الأنفى كما سبب أنه من ذوي الأرحام وليس من الورثة إذن لحظة سننهيها إذن هذا هو الصنف الرابع الصنف الخامس <تصفيق> <أه؟ مع> <دي> نعم <بيواني. مع> الدليل على ميراث الجد هو عمومات الادله دل على ارث الاب فهو داخل في عموم النصوص الداله على ارث الأب كما قلنا في, ال في ابن الابن انه داخل في عموم النصوص الوارده في ارث <تصفيق> الاب <تصفيق> الابن كذلك الجد هو داخل في عموم النصوص الوارده في ارث الأب وايضا قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الثلث ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس هذا هو الصنف الرابع الصيف الخامس الاخ الشقيق الاخ الشقيق وهو اخوك لابيك وامك اللي اشترك هو واياك في ام وابن واحده يعني في ام واحده وابن واحد هذا هو الاخ الشقيق والاخ الشقيق هذا هو الخامس والسادس الاخ لاب وهو اخوك لابيك الذي اشتركت أنت وإياه في الأب لا في الأب هذا كذلك بالإجماع هو من الورثة الأخ الشقيق والأخ لأب والدليل عليهم الأخ الشقيق والأخ لأب قول الله جل وعلا في آخر سورة النساء يستغتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فنهى نصف ما ترك وهو ها يريثها وهو يريثه من هو الأخ الشقيق والأخ لأب. اور وہ ایتھوائی ولد هذه الآية دال لعلى مراث الاخ الشقيق والاخ لأب <تصفيق> ایضا بما ایتھو لعلى مراثهما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحب فرائض بأهلی فما بقی فلأولى رجل ذکر هذا الحن... الاخ لأب کم رقم سادس <تصفيق> طیب السابع الاخ لأم الاخ لأم وهو اللذي استرکت انت و في ام واحدة اما الاب فهو مختلف هذا أيضا من الورثة بالإجماع والدليل عليه قوله الله جل وعلا وإن كان في أول سورة النساء وإن كان رجل يورث كلا لا تنف أر امرأة وله أخ أو أخت المراد بالأخ والأخت هنا الأخ من الأم والأخت بالأم فلن كل واحد منه هو السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم جروا كارفتهم لنعقد الإجماع على أن هذه الآية والدة في الأخ لأم والأخت لأم وا ايضا جاءت قرائه ابن مسعود رضي الله عنه فسرته الى حيث قر قال وله اخ او أخت من أم ولو اخ او اخت من ام اصل الثامن ابن الأخ الشقيق وانزل ابن الاخ الشقيق الذي تشاركت انت واياه في ام وابن واحده ابناه هو انزلوا كلهم من الورثه فابن أخيك الشقيق مباشر الابن المباشر لاخيك الشقيق هذا من الورثه وابنه يعني ابن ابن اخيه الشقيق ايضا من الورثه وابلغ كذلك وابن ابني ابنه كذلك وهكذا وان زاد هذا هو الصنف الثالث والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض لاهلها فما بقي فالاولى رجل ذكر هذا يدخل في عموم, في عموم هذا الحديث وايضا ان عقد الاجماع عليه الصنف التاسع ابن الاخ لابن الاخ لاب والدليل عليه والدليل على ارث ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب وان نزل طبعا وان نزل في هذه الصوره وفي التي السابقه ها بمحض الذكور لو تخللت انثى هنا انقطع التوارث ابن الاخ الشقيق وان نزل, لأب وإن نزل. فابن اخيك لابيك وابن ابنك وال وبل ابنه ابنه وانفضح عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم انحك الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر العاجز انا اقول ابن الاخ لام لا ابن الاخ لام من ذوي الارحام بينما ابوه من الورثه اليس من الورثه ابوه من الورثه اما ابن الاخ لام فمن ذوي الارحام وليس من الورثه لان الارتباك هنا تبع انتباق تباعد بخلاف ابن الاخر الشبیخ و ابن الاخر اپن قوي ، مازال لیکن هناك اشتراك في ام اما اشتراك في ام و في الام هنا رئیف فبلاً علينا ابنه غير وارف ليس من الوروث وإنما هو من ذوي الارحب اذا نقول العاشر العم الشقيق وإن والعم و العم الشقيق لئن اب، شقيق الاب نعم، شقيق الاب العم الشقيق هو أخو ابيك لابيه وامي اخو لأبيه وأمه. هذا هو العم الشقيق كذلك وانعله مراد بان وان يعني لو علا هذا العم بحيث مثلا ها اخو جد نعم ابوك اسمه زيد وابو اسمه عمر نتوقف مثلا ناقل هنا موت الأب هذا خالد له أفصد. أب شوف له أب أب ونجد مم. أخو زي الشقيق هذا اسمه عم نعم اه عم عضي هذا الأستاذ أن هذا الأخ الشقيق موت لزي وإنما هو نعم مم. مم. فهو عم لكنه أعلى وهكذا وين عم في درجة اخو جد جد جد جد جد جد الى هذا, هذا عليه أنه عم شقيق أنه عم شقيق فهو من جملة عليه ہاں امن شکیب وسلم كما سبق الحديث السابق وللجمل ان الفرائض باهله فما بقي فلاولى رجل ذكر كذلك يقال في العم لاب ما قيل في العم الشقيق فاخو ابي لاب هذا إيش؟ عم ايش عمو جدك لاب عم لاب اخو جد جدك لأبيه عم لاب عم عم له وئن على فهو عم لاب هذا ايضا من الورثہ هذا کم رحمہ الان الحادی عشر عليه ك... كما هو الدلیل على السادق وهو قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انفقوا الفرائض باہلها فما بقی فلی اولى رجل لکر الثانی عشر هل نقول ابن العم الثانی عشر هل نقول العم لأم العم لأم هل هنا دولارحم. لا این نعم العم لأم هو من ذوی الارحام وهو الذي اشترك هو وأبوك في أم واحدة أخو أبيك لأمه هذا عمك لأمك هو ليس من الورثة وإنما هو من ذوي الأرحم الثالث عشر الثالث عشر ابن العم الشقيق وإن نزل فأخو أبيك لأبيه وأمه ابنه هذا ابن عم الشقيق ابن ابنه أيضا ابن عم الشقيق لكن درجته أنزل كذلك ابن, ابن ابنه كذلك هو ابن عمي الشقيق لكن دركته أنزل أيضا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنحق الثلائض بأهله فما فقفه لأولى رجل ذكر هذا كم رقم الثالث عشر الذي ال يليه ابن العم لأب ابن العم لأب هذا أيضا إيش؟ من الورثة كما قلنا في ابن العم الشقيق وهو ابن أخي أبيك لأبيه وأمي يعني أبوك أخوه لأبيه فقط وليس لأمه لأبيه وأمه أبوك أخوه لأبيه هذا عمك لأب ابنه نقول هو ابن عم لأب ابن ابنه عم لأب ابن ابنه ابني ابنه, ابن ابنه, ابنه, ابنه, ابنه, ابنه عم لأب وهكذا وإن نزل الذي يليه كم الرابع عشر, الرابع عشر الزوج الزوج والدليل عليه طبعا الدليل على ابن عم الشقيق وابن عم لأب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام اللي حقوا رجل مبكار الرابع عشر الزوج والدليل عليه قول الله جل على ولكم نصف ما ترك أزواجكم إِنَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ الخامس عشر المعتق والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاؤ لمن اعتر انما الولاؤ لمن اعتر هنا تم الورثة من الرجال على سبيل البسط والتفصيل واذا اجملوا صاروا كم؟ عشرة صاروا عشرة فنقول هم بالاجمال الابن وابن الابن والاب, والاب. والاب. والاب وابو الاب وادعلا الابن وابن الابن وانزل ها والاب وابو الاب وانعل والاخ من جميع جهاته والاخ مطلقا ها من جميع جهات الاخ الشقيق والاخ لابد ونقول اخ له وابن الاخ ايش الشقيق والاب اي ابن الاخ لا من الام ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لابد العم ايش الشقيق والاب العم الشقيق نقول العم لا من الام فنخرج حتى نخرج العم من الام ابن العم لا من الام <تصفيق> الزوج المعتق كم هؤلاء 10 يمكن عندكم نقص في العدد الاجمالي النسخ الجديده فيها هذا النقص ولا لا الابن وابوه بالبدا صاروا طيب اقرا شيء <تصفيق> هذا والدليل العام لتوريد هؤلاء ال عشر مع سبق هو الإجماع وإذا وجم... أجملتهم صاروا عشرة وهم الإبن فإبنه وإن سبل الابن... هذا واحد إبن الإبن رقم اثنين بمحد الذكور فأبوه الأب أربعة. أربعة أبو الأب خمسة بمحد الذكور الأب العفل الأبن واحد إبن الأب الإبن ثنين الأب رقم ثلاثة فأب رقم ابو الاب اربعه جد من قبل الاب هذا اربعه ايوه فالعم لا من ام فالعم هنا ماذا ك... ماذا كان ال... الاخوه ال... الاخوان اشقى فنقول رقم خمسة عندكم رقم 5 الاخ من جميع الجهات والاخ مطلقا رقم قبل العم ذكروا في وما لا وما صح هنا يسعد هذا يسعد انفساخ شرفي صح نقول هنا رقم 5 الاخ مطلقا الاخ مطلقا رقم 6 ايضا العمدر. العمدر. ابن الايه قبله لا. ابن لا من الام ابن لا من الام يعني وطبعاً مذكورونهم في الإجمال لسبيل البسط لكن هنا العد على سبيل الإجمال إذا الرقم خمسة ورقم ستة هنا ناقص عندكم هنا، ثم بعدها عاد يأتي تعدادها تراقمونها إذا نكون نتهينا من هنا من هؤلاء الورثة من الذجان وتعداداً على سبيل البسط وعلى سبيل الإجمال وعلى سبيل الإجمال ننتقل بعد ذلك إلى الوارثات من النساء نعم المعتق الصحيح المعتق المعتقيدي ذكر المعتق لا الفتح. لا هذا الصواب المعتق يعني الذي طام بالعتق لان المعتق هذا اسم مفعول الذي وقع عليه لكن معتق الذي قام به هو الوارث هو الوارث المعتق هو, هو الوارث اما هو الذي وقع فيه الخلاف طيب الوارثات من النساء الوارثات من النساء هن على سبيل البسط 10 عشر والفة الأول البنت وهي البنت المباشرة الثاني بنت الإبن بنت الإبن الثالث طبعاً بنت الإبن وإن نزل أبوها بمحض الذكر بنت الإبني وإن نزل أبوها بمحض الذكر فبنت ولا خالف هذا خالف توفي وله بنت هذي بنت وارثة ولا؟ ثالث طيب، لو اقترضنا ده له امل اسمه عمر وعمر <تصفيق> عندنا عمر له بنت <تصفيق> <هذي هو> <تصفيق> نعم بنت ها هذه والدته او لا هي المراده بقولنا بنت هذه بنت بنت لو توفي خالد وله بنت ابن ها هذه ولد طيب مش قادره انها انها أنه نوجد هنا قبلها زي مثلا نقول زي هذه تعلي Bashaba هل تكون ابن ابن كانت عالية نزل technological uh... لأنها نزل ابوبا Lyid فتاعدك أنه ت compañيل مثلا karena 3 צائل ابن ابن ابن ابن بن ابن consequن أجroit نزل اب глубو ميد إلها هل هي وارثه او ليست وارثه لو اخذنا ان خالد له بنت هذه بنت بنت وهذه بنت علي بنت وارثه او لا هذه بنت مباشره طيب هذه البنت لها بنت هذه بنت ثانيه وارثه ليست وارث مجرد ما توجد البنت اصلا قطع انت مو البنت اولاد البنت يكونون ابناء ابيهم لكل الأولاد منسوقين إلى أبيهم لا إلى أمهم فهم يرثون أباهم ولا يرثون من جهة الأجداد من جهة أمهم إذن الأول البنت الثالث بنت ابن وإن نزل أبوها بمحر الذكور الثالث الأم وهي الأم المباشرة الرابع الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدييات بإناث خلص الجدة من جهة الأم وهي ام الام وامها المدريات بناث خلص يعني ام امك وارث او ليست بالوارث ها طيب زوجها ام امك هذه زوجها هل هو وارث وجا يكون ايش تسمي جد من جهه من من جهه الام سبق معنا ان الجد من جهه الام من ذوي الارحام ليس من الورث اذا ام الام وارث وامهاتها المدليات باناث الخلص ام ام الام وارثه اولى واجب لانا ليس بينها وبين الميت ذكر فام ام ام ام رقم 5 وارثه اولىثت بوارثه وارثه اذا ام الام امهاتها المدليات باناث الخلص اما اذا بعد الذكر غير وارثات لأن هذا الأب هل هو وارث؟ هذا الأب من ذوي الأرحال فمن باب أولى من فوقه من باب أولى من فوقه إذن نقول هذا رقم كم أربعة, ولا؟ رقم أربعة أم الأم وأمهاتها المدريات بإناث الخلص رقم خمسة أم الأب وأمهاتها المدريات بإناث الخلص يعني أم أبيك و ام ابي وام ام أبيك وأم ام ابيك هؤلاء كلهن جدات من جهه ابيك او جهه امك ها مفهوم نجد قبل من قبل الاب اذا هنا الجده من قبل الاب اول جده من قبل الام غيرما في الجد ها من الوارث الجد من قبل الاب فقط من الجد من, من طبعا هذه هؤلاء هن المجمع يعني عليهم أما هناك طبعا سيأتي خلاف في بعض المسائل معكم إن شاء الله تعالى في أصحاب السودس في مبحث الجدة من أصحاب السودس لكن الذين همنا الآن أم الأم وأمهات المدنيات المخلص هؤلاء وين صارت أم الأم المئة هذه وارثة بالإجماع كذلك أم الأب وإن صار رقمها مئة هي وارثة بالإجماع مدام كل المدليات كلهن إلاث خلص كلهن إناث خلص إذن الصنف الرابع الجدة من جهة الأم الصنف الخامس الجدة من جهة الأب الصنف السادس الأخت الشقيقة الصنف السابع الأخت لأب الصنف الثامن الأخت لأم الصنف التاسع الزوجة صنف العاشر المعتبا اذا تم تم عشرة صاروا عشرة وارثات هؤلاء على سبيل البسط والتفصيل اما على سبيل الانجمال فهن سبع على سبيل الانجمال الاول البنت والثاني بنت الابن وان نزل ابوها بمحضر دكور والثالث الام والرابع ندمج الجده من جهه الام والجده من جهه الاب فنقول الجده هذا هو الرابع الخامس ندمج الاخوات الثلاث اخت الاخت مطلقا او من جميع الجهات هذه الخامسه ها السادسه الزوجه السابعه المعتقه هؤلاء من النساء على سبيل الاجمال على سبيل الإجمال. لن تخذ ذلك إلى من يرث من الرجال عند اجتماعهم الوارثون من الرجال عند اجتماعهم إذا اجتمع جاءت عندنا صورة لم يوجد فيها ورثة من النساء وإنما وجد جميع الورثة رجال فمن الوارث منهم؟ لو وجدت مسألة مثلا توف في شخص توف يتمرأ مثلا ولها زوج وأب وابن وابن وابن وابن ابن وابن شبيه اخ اب واحد جميع الورثه الذين مروا معنا من الاجال لوجدوا ولم يوجد لها أحد من الورثه من النساء من الوارث من هؤلاء الزوج والاب الوارث ثلاثه فقط الزوج والاب والاب والام اما من محجوب الابن الابن محجوب بالابد الابن المباشر الاخ الشقيق محجوب بالابد لاخ الاب محجوب بالابد واحد اذا نقول اذا اجتمع الرجال ورث منهم ثلاثه الزوج والاب والاب ومن عداهم محجوب على سبيل الاستطراد الزوج هم ياخذ الربع الربع والاب السدس السدس لوجود الفرع الوارث والابن الباقي الباقي على است مطالب بعد ان لكن هذا على سبيل المثال اذا كل وارث ولا من الرجال الزوج والاب, والأب. والابن يستكمل شاء تعالى